شورالنا نل نل و Sure on ne I'm <laughs> not حلر رسول يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حلر رسول وقل والصاحبي والبجيء يا روضة الغادي الشفيع والصاحب Alen Nabi Ma'ir, Zolam Salli ve sallim, Ya Salam Alen Nabi Ma'ir, Zolam Velali, Valsahbil, Kiram Vául